بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المبحث الثاني مبحث النواهي وفيه خمس مسائل المسألة الأولى في مادة النهي والمقصود بها كلمة النهي كمادة الامر وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل او فقل على الاصح انها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل وردعه عنه ولازم ذلك طلب الترك الكلام يقع في هذا اليوم في بحث النواهي والبحث فيها تماماً كالبحث في الأوامر حذوى القذة بالقذة وحذوى النعل بالنعل تماماً كالأوامر البحث الأول في مادة النهي ما المقصود بمادة النهي؟ المقصود بها نون ها يا هذه الكلمه كلمه النهي نون ها يا هذا معنى ماده النهي يعني كلمه النهي النهي انهاك ينهاك نهيتك هذا كل مواد للنهي نهيتك انهاك ينهاك منهي انها هذه كلها كلمات للنهي والمراد به في تعريف مادة النهي قالوا المراد به طلب العالي ترك الفعل من الداني طلب العالي من الداني ترك الفعل المصنف يقول هذا التعريف تعريف باللازم الأطح أن نعرفه أن هو الزاجر لكن لازم هذا الزاجر طلب الترك وإلا النهي معناه الزاجر فقط نهيتك يعني زجرتك ردعتك فقط لكن هذا الزاجر له لازم لازمه طلب ترك الفعل ولكن ليس النهي هو طلب الترك النهي هو الزجر فقط لكن هذا الزجر لازمه طلب الترك هذا واضح هذا في أول المطلب ثم يقول المصنف هل المادة مادة النهي تدل على الحرمه أم لا كما دلت مادة الوجوب مادة الأمر على الوجوب هل تدل مادة النهي على الحرمة المصنف يقول نعم المادة أنهاك إذا كانت من المولى فدل على الحرمة ولكن دلالتها على الحرمة لا بالواضع تماما كما قلنا في الأمر دلالة مادة النهي على الحرمة ليس بالواضع يعني الواضع لم يضع كلمة النهي للحرمه ولا اللفظ اللفظ يعني لا بالدلاله الوضعيه ولا باللفظيه ايضا انما النهي يدل على الحرمه بحكم العقل بحكم العقل كما قلنا في بحث الاوامر هذا في المطلب الاول وهو امر سهل لا صعوبه فيه المطلب الثاني صيغه النهي من نقصد الصيغة الصيغة يعني الهيئة بعد تضعها عندك من بحث الأوامر يعني الهيئة صيغة النهي هي صيغة لا تفعل هذا صيغة النهي صيغة لا تفعل أو ما أدى مؤدها صيغة لا تفعل مثلا لا تشرب الخمر لا تفعل لا تشرب لا تضرب لا تلعب لا تنم هذه كلها صيغ نهي وما أدى مؤداها مثل إياك أن تفعل هذا هم نهي يؤدي مؤدا صيغة افعل إياك أن تفعل وحذرك أن تفعل وغيرها من الصيغ خب وهذا هم لا بحث فيه لكن البحث نحن حينما نقول صيغة لا تفعل لا تفعل ما المقصود ب لا تفعل هنا ما المقصود بالفعل هنا حينما نقول صيغة لا تفعل ما المراد بالفعل مرتين نفسر الفعل بالأمر الوجودي فقط مثاله لا تشرب الخمر يعني معناه لا توجد شرب الخمر في الخارج. لا تشرب يعني لا توجد في وجودي لأن الشرب عملية وعملية وجودية بعد واحد يأخذ الكأس أجلك والله ويسكب فيه كذا ثم يشرب هذا كله إيجاد ومرة أخرى نقصد نقصد لا تفعل أيضا ما يشمل الأمر العدمي الأمر الوجودي واضح لا تشرب يعني لا توجد هذا الفعل في الخارج لكن البعض يقول لا تفعل أعم من الوجودي فقط أعم من الوجودي بل صيغه لا تفعل تشمل الأمر الوجودي وتشمل الأمر العدمي ايضا وتشمل الأمر العدمي أيضا مثلا العدمي العدمي مثاله أقول لك لا تترك لا تترك صلاة الجماعة الترك مو أمر وجودي يعني الترك مو أوجد في الخارج الترك ترك أمر عدمي ترك لا يوجد هذه لا تترك لا تترك هذه يعني مو معناه لا توجد الترك الترك لها في الخارج لا يوجد الترك أمر عدمي المصنف يقول حينما نقول صيغة لا تفعل نقصد بها الحدث الشامل للأمر الوجودي يعني للنهي عن الأمر الوجودي وللنهي عن الأمر العدمي ولذا قال الأصوليون لا تترك هذه الصيغة لا تفعل، لا تترك نهي، نهي، ولا تشرب نهي ايضا يعني داخلة في صيغ النهي، لا تشرب الخمر، لا تترك الصلاة، كلها من صيغ لا تفعل. مع أن لا تشرب، لا توجد، مع أن لا تترك، ما كُبَعَ شيء لا توجد، الترك أمر عدمي. مع ذلك. قالوا من صيغ النهي أيضا فإذا صيغة النهي في لا تفعل تشمل الحدث يعني يقصد بها الحدث الشامل لترك لا تفعل الأمر الوجودي ولا تفعل الأمر العدمي واضح إلى هنا ولذا قالوا إياك إياك إياك أن تفعل أن تشرب مثلا إياك أن تشرب هذه هذه من صيغ من صيغ الناهي إياك أن تفعل من صيغ الناهي إياك أن تفعل لكن أترك من صيغ الأمر أترك أترك شرب الخمر من صيغ الأمر وإن أدت مؤدى صيغة الناهي لكن اللافظ أترك هذا أمره وإياك أن تفعل نهي مع أن المؤذى نهي اترك شرب الخمر شنو معناها معناها لا تشرب الخمر واضح بعد؟ مع ذلك قالوا اترك من صيغ الأمر مع أن معناها لا تشرب الخمر فإذا صيغه لا تفعل تشمل الأمر الوجودي يعني لا توجد وتشمل الأمر العدمي لا تترك صلاة الجماعة مثلا نعم تقول أنه في شمال لا تفعل وما في صيغة المحي اللفظ أترك لا أدام في اللفظ صيغة لا تفعل لا تفعل هذا صيغة وإياك أن تفعل هذا صيغة هذا مو مو أمر إياك أن تفعل أما أترك هذا أمر شيخنا سيدنا عفوا أترك أمره يصير أما إياك مو أمر هذا يصير تحذير طبعا وإلا أترك معناها لا تشرب وهذا المعنى بس لكن ظاهر اللفظ هذا أمره يصير الأمر نعم صحيح نعم صحيح أو إياك أن تقترب من الأسى نعم هذا إياك في وين إياك وشرب الخمر شنو معناها أو معناها لا تقترب من شرب الخمر أيه هاي معنى ابن الصديق إياك وشرب الخمر يعني إياك وأن تشرب الخمر نعم إذا إياك في بابل في إذا أدى مؤدا أمر يصير محدوف هنا الأمر لكن أحيانا تؤدي مؤدا النهي فما يكون المحدوف خوب لعله أمر لعله وارد موجود خوب إلى هنا انتهينا إذا ما أدى الأمر النهي صيغة الأمر لا تفعل هذا واضح بعد ما وصيغة الأمر حينما نقول لا تفعل يقصد بالفعل الأعام من الوجود بحيث يشمل الوجود والعدم أيضا هذا كله المصنف يقول لا بحث فيه هذا لا بحث فيه إنما البحث ما يأتي البحث في ظهور صيغة الناهي في التحريم هل صيغة النهي تدل على التحريم؟ كما دلت صيغه الامر على الوجوب أم لا المصنف يقول الحق ولإنصاف انها داله على التحريم انما الكلام في سبب الدلاله ما هو لماذا دلت صيغه النهي على التحريم هل لان الواضع وضع صيغه النهي للتحريم لا لا هل لأن مفهوم صيغة النهي التحريم المصنف يقول لا صيغة النهي تدل على التحريم لكن لا بالوضع ولا لأن مفهومها هو التحريم وإنما, وإنما صيغة النهي تدل على شيء واحد فقط كما دلت صيغة الأمر صيغه الامر دلت على النسبه الامريه فقط هنا هنا ايضا صيغه الناهي تدل على النسبة الزجريه مطلق بو الامريه على النسبه الزجريه فقط قلنا بعد النهي الزجر فصيغة تدل على النسبه الزجريه فقط ولكن ولكن حيث أن, الذي حيث أن الذي نهى هو المولى الحقيقي فالعقل هو, الذي يحكم فالعقل هو الذي يحكم بتحريم ما نهى المولى عنه لماذا يحكم؟ أخذنا سابقا قضاء لحق المولوية والعبودية يقول الآمر عالم وهو المولى الحقيقي والناهي عالم وهو المولى الحقيقي في الأمر حكمنا بالوجوب وهنا نحكم بالتحريم لكن التحريم هنا لا من الوضع ولا من اللفظ ولا من المفهوم إنما بحكم العقل لأن الأمر هو المولى الحقيقي ويجب علينا اتباع أوامر ونواهي المولى الحقيقي فإذن يجب الانتهاء والانزجار عما زجر عنه المولى إذن ظهور صيغة لا تفعل في الناهي ليس من الوضع إنما بحكم العقل لما قلنا هذا هم مطلب أعتقد مو صعب بقى. المطلب الرابع ما المطلوب في الناهي هذا بحسبه الحجلة التفاص ما المطلوب في النهي ما المطلوب في النهي هل المطلوب في لا تفعل في النهي هل المطلوب مجرد الترك فقط ام لا ان المطلوب هو كف النفس عن الفعل ايضا وفرق بين الاثنين بين مجرد الترك وبين كف النفس عن الفعل انا اضرب مثال مثلا, مثلاً أجل لكم الله شرب الخمر شرب الخمر مره نقول اذا قال المولى لا تشرب الخمر المطلوب ترك شرب الخمر ومره اخرى لا المطلوب كف النفس عن الشرب مثاله شرب الخمر الان انا ما اشرب الخمر انا الان فارق لكن لو احصل عليه يمكن اشرب هذا لا يسمى كف للنفس يسمى ترك لكن مره اخرى لا انا لا اشرب الخمر بل ولو اراه اكف نفسي عن معاني لا اشرب لكن مضافا الى الترك اكف النفس كف النفس مثال اوضح الغيبة سلمكم الله الغيبة البعض الآن تارك لها الآن نحن لا نختار نحن تاركون لها الآن خب لكن لأن مكانها غير موجود مجلسها غير موجود أحياناً يحصل لنا المجلس الذي نختار فيه فقد نشارك مرة أخرى انا الآن تارك وحتى لو حصل لي المجلس اكف نفسي عن هذا الفعل المحرم فالترك شيء والكف شيء آخر فهل المطلوب في لا تفعل مجرد الترك أم أن المطلوب لا اشمل من هذا المطلوب كف النفس عن الفعل إذا كان المطلوب الترك فقط فهو أمر عدمي إذا كان المطلوب كف النفس فهو أمر وجودي لأن الكف فعل من أفعال النفس كما يقولون المصنف يقول الحق أن المطلوب هو الأول الترك فقط مجرد الترك الترك المطلق هو المطلوب فقط ولكن هؤلاء ذهبوا إلى القول بأن المطلوب كف النفس لأنه نشأ عندهم توهم وهذا التوهم نشأ ببركة المصطلحات الفلسفية هذا تأثير الفلسفة بعض الأحيان نحن ندخل بعض ما نعرف من الفلسفة في قضايا الأصول كما هنا مثلا قالوا إذا كان المطلوب أصل الترك فقط فنحن نقول الترك حاصل الترك حاصل كيف حاصل مثلا المولى يقول لا تشرب الخمر المطلوب ترك الخمر انا تارك للخمر مو من الان فقط بل قبل اسبوع تارك بل قبل شهر تارك بل قبل سنه أنا تارك مو قبل سنه بل قبل ان اولد وانا تارك لشرب الخمر بل كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء انا تارك للخمر استضحك منذ الازل انا ما شربت الخمر يعني قبل ان اوجد وبعد ان اوجد ما شربت الخمر فاصل الترك حاصل مو من الآن فقط من الازل حاصل الترك فالترك امر ازلي والامر الازلي خارج عن قدره الانسان غير مقدور عليه لماذا غير مقدور لانه حاصل وتحصيل الحاصل من المحالات كما يقول فكيف يقول لي المولاه لا تشرب الخمر ويقصد مجرد ترك الشرب وهو حاصل من الاذان ولذا قالوا المقصود هنا مترك لا لا المقصود أن أكف نفسي عن شرب الخمر والكف ليس يحافل المطلوب مني أن أحصل كفنا هذا هو الإشكال عنده توهم طبعا المصنف يقول إشكال التضح هو هذا التوهم لا نحن ما جاوبنا عنه إلى الآن هذا فقط الإشكال الإشكال فقط هؤلاء قالوا إذا كان المقصود من لا تشرب الخمر، إذا كان المقصود ترك الشرب فقط ترك الشرب أمر حاصل الآن أو لا أنا لا أشرب الخمر أجلك بالله ولا أغتاب ولا ألعب ولا ولا إذا كان المقصود الترك فقط الترك المجرد فهو حاصل مني الآن أنا على جالس وضع يدي اليمنى على اليسرى صحيح؟ وضعتها على بطني أيضا ولا اشرب الخمر ليس من الان من طفولتي بل قبل طفولتي بل قبل ان اكون مخلوق فترك الشرب حاصل ترك ترك الشرب حاصل مو الان مذ كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن معه شيء ثم خلق الاشياء وانا تارك ولا أزال منذ ذاك الوقت إلى الآن وأنا تارك شرب الخمر، فإذا ترك حاصل، فكيف الله يقول لا تشرب؟ يعني أترك وأنا تارك، هذا تحصيل للحاصل وهو محاLEM. رأيت إذ العبد؟ إشكال صراحة؟ الإشكال واضح عند الجميع، هذا الإشكال المصنف يقول في الجواب عن هذا التوهم. يقول نحن نقبل منكم الإشكال في حال واحد نحن نقبل منكم الإشكال لو كان المقصود بصيغه لا تفعل يعني بالنائي لو كان المقصود إحداث الترك في الخارج إذا هذا المقصود نقول الترك حاصل فكيف نحدث ما هو حادث هذا صحيح ولكن أولا الجواب الأول أولاً ليس المقصود من النهي إحداث الترك في الخارج عجيب لعد ما هو المقصود يقول المقصود المقصود التفتوا الاستمرار على الترك الترك حاصل لكن الاستمرار أمر غير حاصل بدليل قد أخطع تركي لشرب الخمر الخمر وأشرب فاستمرار ما موجود فحينما يقول المولى لا تشرب لا يقول اترك لا لا يقول استمر على الترك والاستمرار امر غير حاصل عند الانسان واضح الجواب الاول حينما يقول المولى لا تشرب الخمر لا يقصد اوجد ترك شرب الخمر هذا حاصل لا لا انما يقصد استمر على هذا الترك والاستمرار أمر مؤذل بعض أمر غير حافل يمكن للمكلف أن يستمر ويمكن أن يقطع الاستمرار المولى يقول استمر على ترك شرب الخمر واضح الجواب الأول وثانيا هذا مضافة إلى ان إلى أنه إيجاد الشرب أمر مقدور أو لا إيجاد الشرب <تصفيق> أمر مقدور إيجاد شرب الخمر يقدر عليه المكلف أو لا يقدر عليه صحيح يقدر أن يحمل الكاس أذلكم الله ويشرب فإيجاد الشرب أمر مقدور عليه يقابل الإيجاد ما هو مقابله مقابل الإيجاد الترك واضح فإذا كان الإيجاد مقدوراً عليه فيجب أن يكون القادر على الإيجاد قادر على الترك وإلا لا يسمى قادر من هو القادر؟ القادر كما يعرفونه في الكلام هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وهذا القادر هذا هو القادر فإذا المكلف قادر على إيجاد الشرب، فهو قادر على إيجاد الترك أيضا. إلا أن تقولوا، إلا أن تقولوا قادر على شرب الخمر وليس قادر على ترك. نقول لكم هنا بدلوا كلمة قادر، قولوا مجبر لأن غير القادر هو المقهور، هو المجبر على فعل واحد. أعيد الجواب واضح جناب السيد ثاني الثاني, الثاني مو؟ الجواب الثاني المصنف يقول ما هو تعريف القادر تعريف القادر هو الذي إن شاء فعل صحيح وإن لم يشاء لم يفعل الله قادر سبحانه وتعالى ولأن الله قادر نسميه بالقادر لأنه يقدر على الطرفين ولو كان الله عز وجل قادر على طرف واحد فقط لا يسمى قادر يسمى مجبر مجبر يسمى أنا الآن مجبر على أن أكون موجود لماذا؟ لأن ما أقدر على إعدام الإعدام والإيجاد بيد الله سبحانه وتعالى فهو القادر لكن أقدر على هذه الجلسة وأقدر على غيرها أيضا وعلى القيام وعلى, وعلى كل شيء فإذا قدرت تسمى قادر إذا قدر على الشيء وعلى نقيضه يسمى قادر الانسان قادر على الشرب يعني على الايجاد بتعبير اخر او مو قادر تقولون ما تقولون قادر على الشرب او لا يعني على ايجاد الشرب قادر فاذا كان قادرا على ايجاد الشرب فهو قادر على ايجاد نقيض الشرب ايضا والا لا نسميه قادر نسميه مجبر على فرد واحد والحال أن الإنسان ليس مجبر على الإيجاد بل باختياره يوجد إذا كان مختار في الإيجاد فهو مختار أيضا في التارك فكيف تقولون الإنسان في إيجاد التارك تحصيل الحاصل لا لا نقبل هذا منكم لكن الجواب الأول أفضل وأمسى ما أدري اتضحى الجواب الأول والثاني <تصفيق> أي أعتقد بسيج الجواب الأول أفضل وقتان من الجواب الثاني بأن بأن الإنسان غير قادر على إحداث التارك في الخارج الجواب الأول أعتقد أصح اعتقد اصح وامكن الثاني يمكن ان يشكل عليه هذا واضح ايضا البحث الخامس والاخير الخامس عرفنا ان صيغه النهي تدل على التحريم عرفنا هذا عرفنا هذا لكن سؤال سؤال في الامر قلتم صيغة الأمر تدل على, على صرف إيجاد الطبيعة وإيجاد الطبيعة يتحقق بإيجاد فرد من أفرادها ما تقولون في النهي هل تقولون كذلك إعدام الطبيعة يعني في النهي مطلوب صرف ترك الطبيعة وصرف ترك الطبيعة هل تقولون يتحقق يتحقق بفرد واحد وبتعبير آخر هل النهي يدل على الترك مرة أو على الترك مرات دائما وأبدا متى يتحقق النهي بتعبير سالة المصنف يقول صيغه النهي قلنا تدل على النسبة الزجرية فقط حسنا بتعبير ثاني فيغة النهي تدل على الطلب كما دل الأمر على الطلب إذن كلاهما كلاهما الأمر والنهي يدل على الطلب في مقام الثبوت لا فرق كلاهما طلب الأمر طلب والنهي طلب لكن الفرق بينهما في مقام الامتسال في مقام الامتسال كلاهما فيه طلب إنما الفارق بينهما في الامر الطلب يتحقق بكم فرد بفرد واحد التفتوا أما في النهي في النهي في النهي فلب الترك يتحقق لا بترك فرد واحد لا لا يتحقق بإعدام كل أفراد الطبيعة مثلا لا تشرب الخمر هذا نهي المطلوب فيه هنا ترك شرب الخمر أو الزجر عن شرب الخمر هو الزجر هنا عن شرب يتحقق بترك كل أفراد الشرب مو بترك البعض وفعل البعض الآخر لا لا في الأمر يتحقق الأمر بفرد أما في النهي يتحقق النهي ليس بإعدام فرد واحد لا لا بل بإعدام كل أفراد الطبيعة هذا الفارق بين الأمر والنهي في مقام الامتفاد وإلا فلاهما طلب هذا طلب للفعل وهذا طلب للترك طلب الفعل يتحقق بفرد وطلب الترك يتحقق بالأفراد لا بفرد واحد فقط هذا الفارق بينهما في مقام الانتفاع ما هذا اتبه ايضا او لم يتضح هذا ملخص مطلب الدرس عفوا ان اترعت معكم لان الوقت كان محصورا وليس عندنا الا هذا اليوم حسب الظاهر اذا عندكم سؤال او استفسار تفضلوا تطبيق العبارة بعد عليكم يسلم أمر سهل بي بعد عبن حوالي ثمان دقائق أنا أتركها لأسئلتكم أتركها لأسئلتكم تفل الله على المحمد وعالى الظاهر